قالوا أجئتنا لتأكتنا عن آلئتنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون